قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِ لَا تَقَلَقُوا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِ اسْلِمُوا لَهُ وَأَسْلِمُوا لَهُ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ فَمَا لَكُمْ مِنْ مُنْصَرٍ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أن أن تقول لنفس يا نفس ما فهوا واستكبرت وكلت من الكافرين صروا بآيات الله ملا من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله ف... يوم القيامه والسماء تقوم يومئذ سبحانه وتعالى ما يشركون ونفخ في الصور في السم من في خفيم أخرى فإذا هم قياع فإذا هم قياع ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم قيل دخلوا أبواب جهنم مخالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين قال <تصفيق> يسفحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين